اذا اي قول فان لديه الرقيب العتيد يكتب هذا يكتب اي قول يقول اما الحسنات فتكتب ولا اشكه واما السيئات فتكتب بلا اشكه واما اسمك ابكر وين رحت بيننا وبين افريقيا البحر الاحمر يا ولد طيب بقينا بالكلام الذي لا يدخل في هذا ولا ها هل يكتب ظاهر الايات الكريمه انه يكتب ما ينطق من ق اي قوي يكون فيكتب كل شيء والله على كل شيء قدير اذا كان صنع لادمي لشريط التسجيل يسجل كل ما ينطق به الانسان كما بال كبير بما بما في ايد الملائكه نعم الذين هم مسخرون بامر الله وقال بعض اهل العلم انهم لا يكتبون الا ما يترتب عليه ثواب او عقاب ودخل رجل على الامام احمد انتبه دخل رجل على امام احمد رحمه الله فوجده يئن من مرض الم به فقال له ان طاووسا وهو احد تبعين المشهورين ان طاووسا يقول ان الملائكه تكتب حتى انين المريض بمرضه تعرفون انينه طيب فامسك رحم الله احن الامين خوفا من ان يكتب وهذا يدل على ان ان كل شيء نفطبه الانسان فانه مكتوب عليه لكن الجزاء على حسب العمل يجزى بالحسن في حسنه في اشياء ثانيه ويجزى بالسيئه سيئه مثلها اي سي... نعم ما يعرفون قول الا لثيه رقيب عتي نعم ايش والله في في احتمال عندي هذا وهذا الله اعلم قال واخرون موكلون بسؤال الميت بعد عند عند الانتهاء او بعد الانتهاء من من تسليمه الى مثواه انتبع اخرون موكلون بسؤال الميت متى بعد الدفن او بعد الموت او ماذا المالك يقول بعد الانتهاء من تسليمه الى مثواه بعد اذا سلم الى مثواه حضر الملكان وعلى هذا فان الانسان الميت الذي وضع في الثلاجه لمده يومين او ثلاثه مثلا لا يسكن لانه حتى الان لم يسلم الى عالم الاخر والانسان الذي مات في البحر والشاطئ بعيد ثم ارسل في الماء جسد الاولاء نعم يسأل ولهذا تعتبر هذه هذه العباره عباره دقيقه بعد الانتهاء من تسليمه الى مثواه اما قبل ذلك فانه لا يسأل حتى لو بقي مده طويله فانه لا يسال نعم يقول يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه خير مثال وعلى هذا فنى شرفسان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنار رسالته المعروفه في اشل الاصول الثلاثه يسال عن ربه ان ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الطاغين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين امنوا من قول الثابت وهو قول الحق ويذل الله الظالمين فلا يقولون بالحق ولهذا كان المؤمن يقول واسالوها يجعلني ويكنهم كان يقول ربي الله ولا شك عندي ولا يتلعثم ولا يتذكر ربي الله ديني الاسلام نبيي محمد وجوب جواب مطابقا تماما للحق غير المؤمن وهو الظالم يقول لا اتي ها ها لا اتي وكلمه ها ها تدل على ان الفاسد يريد ان يتذكر ولكن يعجز كما لو كلمهك انسان وقلت ها ها كأنك تتذكر شيئا وهذا مما يزيده سمير معنى مما يزيده حسرة لأن فقد الإنسان لما حصل أعظم من فقده ما لم يحصل أولا لا توافقوني على هذا فقده لما حصل أعظم من فقده مما لم يحصل لو كسبت عشر الدراهيم الدراهيم ثم ضاعت أشد مما لو لم تكسب شيئا فهذا المنافق والعيادة بالله الذي يقول ها ها لأدري فقد شيئا عجز عن إدراك فصار هذا أشد حصرة ما أدي عن هود هو معنى ولا في الربعة لسه في الربعة طيب يقول يقول ويلضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بعد الفراق من دفن الميت ان نقف عليه وان نستغفر له فكان يقول اذا دفن الميت وقف عليه فكان اذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا له افريقكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسأل يعني يقول اللهم اغفر له الله اللهم اغفر له الله اللهم اغفر له الله اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت يعني ثلاث مرات لان من عادف الرسول عليه الصلاه والسلام غالبا انه اذا دعا دعا ثلاث هؤلاء موكلون بسؤال الميت غير ومنهم الملائكه الموكلون باهل الجنه ملائكه موكلون بتهنئه اهل الجنه وادخال السرور عليهم والملائكة يدفلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمي قوة الدار وهذه سبحان الله سيكون عند الإثان صرور عظيم أن تتلقاه ملائكة الملائكة الرحمن عز وجل يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعمي قوة الدار وقول يدفلون عليهم من كل باب سلام عليكم يدل على أن في جنة عبلة ابوابه من كان في ابواب كثيره من كل باب يقول سلام عليكم بما صبرتم ويدل على ان الداخل يقول عند دخوله ايش سلام عليكم كما جاء في السنه عندما تساعد على انسان تقول السلام عليكم نعم سلام عليكم بما صبرتم قال بها هنا للسببيه صبرت على ايش أعلى الأمور الثلاثة المعروفة عند العلماء وهي الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله وأعلى هذه الأنواع الصبر على الطاعة ثم الصبر عن المعصية ثم الصبر على الأقدار هذا هو الأصل في هذه الأنواع التلاثة أن أعلىها الصبر على الطاعة لأن في الصبر على الطاعة معاناة بالمعنى لحمل النفس عليها ومعاناه لاجعاد الجسد بها توافق هذا طيب في الصبر عن المعصيه معاناه ف... معاناه لكف النفس عنها فقط لكن الجسم مرتاح لانه لانه لانه ترى فقط الصبر على قدر الله ما في معاناه الا ان الانسان يفكر ويقول الامر وقع صبرت ام لم اصبر ولهذا قال بعض بعض العلماء في من اصيب في المصيبه اما ان يصطر صبر الكرام واما ان يسلو سلوى البهاء لان المصيبه ما اعظم السوف تنسى بحسب الشواغل عند ذكرها ربما ينسى الانسان مصيبته اذا كان طالب علم بمجرد ان اجلس مجلس مجلس مجلسين ينسى لانه طالب علم التاجر ربما ينسى المصيبه اذا جلس في دكانه رحوه او عشيه يعني بحسب الحال الانسان اللي ما له شغل هذا سيبقى اكنزنه في قلبه مده واخر الامر ان ينسى فصارت الاخسار فصار الصبر ينقسم الى كم صبر على صبر صبر على اقدار الله واعلى ها الاول ثم الثاني ثم الثالث الصائم يحصل له الصبر على المرثلة قل لا يصبر على طاعة الله فيصوم يصبر عن معصية الله فلا يكتب يصبر على اقدار الله بيش الجوع والعطش والهزل وما اشبه ذلك صبر يوسف عليه الصلاه والسلام حصل منه كم من نور طيب عدها صبر الله اوقات الله في ايش؟ في صبر طيب وين هو لازم ذكر الله وذكر ابراهيم طيب انا سلبش نعم كف نفسه عن فعل الفاحشه بالمفاسد ها علاقه بالله علاقه لله يعني اذا صبر فانت وانت واذا صبر اعتاه الى الله لما استتابه اصحاب السجن قال يا صاحب السجن يا ارباب المتفرقون خير ام الله الواحد القهار وهذه مساله يجب الداعيه ان ينتبه لها ان ينت seize الفرصه ان ينت seize الفرصه الذي جاء في اسال الان مستعد ان يمتهن ما تقول انتهز الفرصه انتهز الفرصه فمثلا لو جاءك انسان ما يسال وهو حال كل احتياجه نعم افتي وارهي وشبش وطلاق وطلاق ثم كله ان كان بين حولكم احد همس باذنه وان لم يكن حولكم احد فبالكلام العادي كله هو صح لان انتهاز الفرص مثل في مثل هذه الامور مهم جدا يقول وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان البيت المعموره في السماء يدخله وفي روايه يصلي فيه كل يوم 70000 ملك ثم لا يعودون اليه اخر ما عليه الله اكبر اشاء كل يوم وما اكثر الايام وما اضعفنا ان نحسيها كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70000 ملك ولا يعودون عليه كم في الاسبوع من ملك سمير ليه كيف كل يوم 70000 وايام الاسبوع كم سبع يضرب سبعة في سبعين ألف نعم أربعمائة وتسعين ألف أسبوع وما أكثر الأسابيع الماضية والمستقبل لا ندري لكنها كثير وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عالم عالم وكل ما تستقوم من العالم فالقرب رسول صلى الله عليه وسلم أبطج السماء وحق لها أن تأط والعطيط صرير الرحل المحمل يعني مثلا البعير يكون على ضهية رحل ثم تحمل عندما تمشي تسمع له صري تسمع له صريرا السماء أطت وحق لها أن تأطت ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم الله أو رافر أو ساجر نورع بعض الصدق بينما الارض ما شاء الله فيها اميال الاميال ما فيها راع و لا سائر لكن السماء ماموره بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل طيب اذا خلاصه الكلام في في الملائكه تمت ثم قال فصد ونؤمن بان الله تعالى انزل على رسله كتبا هدينا العباد ومحجه للعاملين يعلمونهم بها الحكمه ويزكيهم ويزكون ايضا نؤمن بالكتب وان كل رسول معه كتاب قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم ايش الكتاب وقال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب وعلى هذا يكون كل رسول معه كتاب كل رسول ان كل نبي فلا ينسى ان يكون مع كل نبي كتاب لكن مع كل رسول كتاب نؤمن بان مع كل رسول ارسله الله تعالى كتابا كما سمعتم في الايتين حجه على العالمين وما حجة للعامرين محجة يعني طريقا فالكتب حجة ومحجة حجة يعني بينه تقوم على العباد ولا عذر لهم بعد ذلك ومحجة اي طريقا يسلكه العاملون يعلمونهم بها الحكمه ويسكونه ومن احكم الحكم ان تعبد الله وحده لا شريك لانك اذا عبدت الله وحده ولا شريك له فقد وضعت العباده موضعها والحكمه يقال فيها لي وضع الاشياء في مواضعها ويذاكون اي يشهدون لهم بالعداله والصدق او يعلمونهم العداله والصدق ونؤمن بان الله انزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط ونعلم من هذه الكتب اولا التورات التي انزلها الله على على موسى صلى الله عليه وسلم وهي اعظم كتب بني اسرائيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ما الذي نعلمه مكتوبا في التوراه نعم نعم منها كقصاص وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخره ومنها صفه في النبي عليه الصلاه والسلام هذه مكتوبه في التورات والانجيل الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر الى اخره والعجب ان بني اسرائيل لخبثهم ومكرهم وكفرهم جحدوا ذلك مع انه موجود في التوراه والانجيل محمد عليه الصلاه والسلام بل قال الله تعالى انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءه و وخص الابناء لان لدنا الابن في قلب ابيه اغلى من من البنت فهو يعتني به اكثر فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم لكنهم والعيا بالله لما جاءهم ما عرفوا كغروفي الله أعلم هل نسأل تثبيت الميت في قبره يعني عدم تثبيت تثبيت فقه الله شرع يعدد الكتب المعينة المنزلة على الرسل التوراة وانتهينا من الكلمة عليها الثاني الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى وهذا الكتاب متمم للتوراة لأن الأمة في كتب بني إسرائيل هي التوراة يقول وهو مصدق للتوراة ومتمم لها واستدل لذلك بقوله تعالى وآتيناه الإنجيل أي أعطيناه إياه في هدى ونور إذا قال قال آتينا وأنت قلنا إن الإنجيل منزل فالجواب كيف ما يعني تأملوا يا أخوان وأنزلت توراة والعنجيل من قبل هدى للناس وأنزلت القرآن نقول في القرآن التصريح بأن الله تعالى أنزل العنجيل كما أزلت توراة والقرآن و... وكونه أعطاه إياه هو كقوله تعالى و آتينا داوث سبورا وما أشفى ذلك مما يذكر الله تعالى إتاء وآتناه الإنجيل فيه هدونه ومصدقا لما بين يديه كيف قال ومصدقا مع أنه وصف ولا يعتف الوصف على عصبه يعني لو قال, قال إنجيل ومصدقا إنه مصدقا على عطف على الإنجيل قلنا لا لا يصدق لكنها حال معطوفة على الجملة الحالية قبلها اين الجملة الحالية في جهودهم وانما جعلنا هذه الجملة حالا لان الذي قبلها معرفه والقاعده في اللغه العربيه ان الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات وتماثل هذه القاعده الجم الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات او صفات نعم ومصدقا لعين وحاله هو مصدقا لما بين يديه من التورات والتصديق ما بين اليدين له معنى المعنى الاول انه يشهد بصدق ما سبقه والمعنى الثاني انه يشهد بتصديقه ان انزاله شهاده بتصديق ما, ما سبق انتم معنا التصديق لما بين يديه يتضمن معنيين المعنى الاول انه مصدق لما سبقه يعني حاكمه بصدقه والمعنى الثاني انه وقع تصديقا له واضح واضح فرق طيب على نوش الأول أنه نزل مصدقا لما سبقه يعني حاكما بتصديقه أن يكون ما سبقه قد أخبر به وقال سينزل كتاب على عيسى مثلا فيكون نزول هذا الكتاب على عيسى تصديقا للخبر الذي نزل في الكتاب الاول اما الثاني اذا قني انه يحكم بان ما سبقه صدق فهذا سواء تعرض له الكتاب الاول ام لم يتعرض يكون يشهد بان الكتاب السابق حق وصدق وهكذا نقول في وصف القران بانه مصدق لما بين ايديه مصدق لما بين لديه يعني ايش يقول ان التوراه حق والانجيل حق مصدق لما بين لديه يعني نازل تصديقا له لان التوراه قالت سينزل قران على محمد والانجيل قال سينزل قران على محمد بان ظاهر قوله تعالى وانه لفي صبر الاولين ان هذا الاخبار كان في ايش في جميع الكتب والمساله هذه تحتاج الى الى تامل لانه قال وانه لا في زبر الاولين اولم يكن لهم ايه يعلمه علماء بني اسرائيل قد يقول قائل ان المراد بزبر الاولين هنا ايش التورات والانجيل لقوله اولم يكن لهم ايه يعلمه ولا ما بني اسرائيل على كل حال انا احب ان طالب كلمه مصدق لما بين دجله احمد نعم نعم وقع تصديقا لما اخبر به الكتاب الاول طيب هذا هو طيب هل تعرفون الفرق صالح المعنى الثاني سواء ذكر الكتاب الاول هذا الكتاب الثاني ام لم لم يذكر طيب الانجيل نزل مصدق لما بين يديه لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين هدى دلالة موعظة توفيق والهدى هنا يكون انها دلالة لقولي لان الموعظة هي الامتثال ووقوله المتقين لانهم هم المنتفعون به وقال تعالى في وصف عيسى ولأحل لكم بعض الذي حُرم عليكم إذًا فهو مكمل ولهذا أحل الله بالإنجيل بعدما كان محرمًا على بني إسرائيل ثالثًا الزبور الذي آتاه الله تعالى داود والزبور بمعنى الكتاب ولقد كان أن في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين والرابع صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام وصحب موسى وصحبه موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله آلم لكننا نقول كما قال العز وجل صحبه إبراهيم وموسى أين ذكر في هذه الآية اقرأ اقرأ علينا اقرأ علينا انطوق صفيهم موسى وابراهيم الذي وفق لماذا قدم صحف موسى وهي متاخرة عن صحف ابراهيم وفي سبح قدم صحف ابراهيم دائما انا اذكركم بان القران الكريم نزل باعلى البلاغه وان تناسب الكلام ولو بالالفاظ ونبراتها من البلاغه فهنا قدم سحف ابراهيم في السور الاعلى لانه مناسب للروس الايات وهنا قدم سحف موسى واخر سحف ابراهيم لان الله تعالى وصف ابراهيم بانه الذي وفر وهذه تناسب يعني فيها فائده ثانيه تناسب الايات والثاني وصف إبراهيم لأنه وفى والله أعلم بما أراجه في كتابه الرابع الخامس القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه محمد الخاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفقان مصدقا لما بلئ لديه من الكتاب ومهين عليه فنسخ الله فيه جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظ بحفظه عن عبث العابثين وزيق المحرفين ان نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون لانه سيبقى حجه على الخلق اجمعين الى يوم القيامه هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اسره يجعلني واياكم من اهله اكتالنا له حق تلاوته هذا الكتاب هو اشرف الكتب واعم الكتب وانفعها واقومها قال الله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقمر ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد عمر بن الخطاب صحيفه من التوراه في غضب عليه الصادق والسلام لانه لا يمكن يوجد اهدم من القران وفي كفايه عن كل ما سواه يقول هدى للناس وبينات من هدى الفقار هدى للناس كله ولكن هنا نقول ان الله تعالى تعرف يقول هدى للناس وتعرف يقول هدى للمتقين كما كامل نقول اما الاول فهي هدايه الدلاله هدى للناس كلها واما الثاني فهي هدايه التوفيق طارقه مبينات من الهدى والفرقان اي علامات بينات واضحه من الهدى والفرقان الهدى يعني العلم النافع يعني العلم النافع الفرقان ما نفرق به بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين الجور والعدل وبين اولياء الله واعداء الله ولهذا لا تجد فرقان اكثر مما في القران الكريم والانسان اذا اتاه الله كتاب يعني القران حصل له من القران ما يكون اشكالا كبيرا في حق غيب واذا اردت ان تزول عنك الاشكالات فعليك بالقران فإن القرآن فرقان مفرّع بين الحق والباطل والصدق والكذب والجور والعجل وأولياء الله وأعداء الله فلا شيء أعظم من فرقان القرآن أبداً لكن بسبب إعراض الناس عنه وانشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق لأنهم عظلون وإلا والله لو رجعوا للقرآن الكريم لو وجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين حق والباطل بل ان الله يجعل في قلب العبد نورا يمكن ان يهتدي بما يكرمه الله به من من العلم يقول وانزلنا عليك نعم وقال ايضا فكان مصدق لما بين يديه من الكتاب كتاب واحد ها المراد الجنس من الكتاب يعني من الكتب كل ما بين ايديهنا كتبا ينبغي يكون مصدقا لها وعرفتم قبل قليل معنى ايش التصديق لما بين ايديه ومهيمنا عليه وهذه الاخيره فيها دليل على ان القران ناسخ لما قبله وان كل ما خالف القران في الكتب السابقه فالقران حاكم الكتب السابقه من الهيمنه السيطره والسلطه التامه وهذا يقتضي ان جميع ما في الكتب السابقه ايش منسوخ بهذا القران الكريم وقد اجمع العلماء رحمهم الله ان شريعه من قبلنا اذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخه واختلفوا فينا اذا لم يشرع شرعنا بخلافها فقيل انها شرع لنا وقيل لا والمساله مبسوطه في اصول الفقه نعم يقول فنسخ الله به جميع الكتب السابقه وتكفل بحفظه عن عبث عن عبث العابثين وزيغ المحرفين بينما الكتب السابقه لم يتكفل بحفظه ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان نعم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتفهون ماء كثيراً لكن هذا القرآن محفوظ لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواتراً منه لا يوجد كتاب أعظم تواتراً منه ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الامه ولهذا نجد العاميه لو ان اكبر عالم زادق في القران لرد عليه وهو عام وهذه من نعمه الله عز وجل وحفظه لهذا القران الكريم وبهذا نعرف عيض ما ضلال الثقات الذين زعموا ان في القران ما ليس منه وانه حذف ما هو منه فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة الإسلامية وهم يدعون أنهم هم المصلمون وكل دعوا بلا بينة فإنها باطل هل يمكن أن يكون في كتاب الله الذي نزله على محمد وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون هل يمكن أن يحتف منه شيء لا تعلم به الأمة لا يمكن او ان يزاد فيه شيء لا تعلم الامه بزيادته هذا لا يمكن اطلاقه فهم اما ان يقولوا هذا القران الذي بين ايدينا هو كلام الله وهو الذي نزل على محمد او ينكروه راسا اما ان يقروا بانه كتاب الله ثم يقولون ان ثم يقولوا انه وقعت فيه الحذف او زياده فهذا غير ممكن لانهم اذا اقروا ان هذا كلام الله لازمهم ان يقولوا اش لا زياده ولا نقص لان كلام الله محفوظ تكفل الله بحفظه لا يزاد فيه ولا ينقص فاين قال قائل نجد التحريف في كتاب الله قلنا الحمد لله فهل وجد تحريفا لم يرد عليه كل تحريف في كتاب الله ايض الله له من يبتله ويبين نعم فلا ينافي الحفظ بل قد يكون هذا ابلغ في حفظه ان يعتدي معتد على به التحريف ثم يقيذ الله له من ايش من يبين بطلانه لان الله تعالى قد يسلط على شرعه او بعضه من ينكره حتى يقوم قائم لينصره ويتبيان بذلك الحق من البا طيب يقول ان نحن نزلنا هذه الايه الكريمه في غايه ما يكون من العظمه ان نحن نزلنا وان له لحكم الاولى فيها توكيد بان والضمير فمن الفصل نحن ولهذا لو لو كان في الايه ان نزلنا يستقل الكلام لكن قال نحن اشاره الى التوكيد انه نزل من عند الله لا من عند غيره ثم جاء جاءت بصيغه العظمه اشاره الى عظمه منزله الجل ثم اكد حفظه بقوله انا وهذه التوكيد لحافظون اللام للتوكيد ايضا وقدم المعمول له على العامل حافظون اشاره الى العنايه به والا فان الله يحفظ القران وغير يحفظ القران وغيره لكن تخصيص بذكر اشاره الى العنايه بحفظه قال لانه سابقه حجه على الخلق اجمعين الى يوم القيامه قوله الى يوم القيامه يعني الى قرب يوم القيامه لانه قد جاء في الاثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان ينزع من الصجور ومن المصاحف حتى يصلح الناس ليس في مصاحفهم حرف من القرآن يمحن وحتى يأخذ من الصجور وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به ولم يفعوا به رأسا فحينئذ سيبقى في مجتمع ومعه ليس لا... ليس اهل له في مجتمع اهانوه فيرفعوا الله عز وجل حمايه لكتابه من الاهانة كما ان هذه الكعبة شرفها الله حوفضت من الفيل ومنع من الوصول اليها وسيسلف عليها رجل من الا من الحبشه قصير القامه ابحج رجلين فينقطها حجرا حجرا الله اكبر الفيل يصد عنها وهذا الرجل القصي المهين نسلط عليه هذا والله اعلم يكون اذا اهان الناس بيت الله بالمعاصي والفسوق والفسوق وعين ذلك حتى يصلح بيت الله الآن مقام له فيه فيصلط عليه هذا الرجل ينقضه حجراً حجراً إذن قولنا إلى قيامها أي إيش إلى قرب قيام الساحة نعم أما الكذب السابقة فإنها موقتة فإنها موقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسقها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير هذا لا يحتج الاشرح لانه مر ولهذا لم تكن معصومه منه فقد وقع ما فيها طويل الكلام نعم اولا قدم لي امسق طرح بان نحن بصدد ايش الايمان بالكتب وذكرنا ان ان الكتب الساقطه موقته بوقت ما هو الوقت وقت دوام رساله في النسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس عاما ينتني بنجول ما ينسقها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغير ولهذا لم تكن معصومة منه أي من التحريف والتغير فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص في الكتب السادق لأن أصلها ليست نازلة للدواء بل هي موقعة وذكرنا الأدلة على ذلك من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعهم من الذين هادوا هاد فيها شيء محذور والتقين من الذين هادوا قوم يحذفون الكلمة عن مواضعهم والذين هادوا من هم؟ اليهود واليهود أجرأ الناس على الله ورسلهم يصيفون الله بالنقص والعيب ويقتلون الانبياء بالحق ويحرفون الكلمه عن مواضع لما قيل لهم قول خطه قالوا همطه فهم اجرؤ الناس على الله ورسله وكتبه قاتلهم الله انهم يفكون وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهم كذاب لكنهم يشترون به ثمنا قليلا ما هو الثمن القليل ان يبقى لهم جاه لدى الملوك يكسل الملوك ما ما يريد ثم يقول هذا من عند الله فيا تمشي الملك الملك على ذلك او تمشي العامة على ذلك ليبقى لهم جاه والرئاسة هل في هذه الامة من عمل هذا العمل نعم في هذه الامة من يحرف نصوص الكتاب والسنه ارضاء لخواسي وسلطه وهؤلاء يسمون علماء الدوله لان العلماء في ما نراه ثلاثه اقسام عالم دوله وهو الذي ينظر ما تشييه الدوله فيلوي اعناق النصوص الى ما تريد والثاني عالم امه وهو الذي ينظر ما يصلح للناس ويروق لهم فيحرف المصوص من أجل أن يوافق أهواء الناس وهذا كثير الثالث عالم ملة وهو الذي يقول بالملة وينتصر لها وهذا الأخير هو العالم الرباني طيب هؤلاء الذين يكتبون تسبب عدين ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله من الاشترون فيه ثمن قليلا من اي اصناف الثلاثه والام هذه الدوله والام ينظرون ما يسرح الناس فيحرفون كلمه عن مواضي من اجل فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون توعدهم الله تعالى على الفعل وعلى نتائج الفعل ان لا تنس في قوله هو الا هم من كتبها بايدين وعلى نتائج وهو لهم مما يكسبون لان هذا الذي كتبه ايديهم سيكون له نتائج سيئه سينصرف الناس عن الدين ويؤمنون بما كتبه هؤلاء الشاهد من هذا قوله يكتبون الكتابه بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهذا يدل على ان الكتب السابقه قد حصل فيها ما حصل وقال تعالى قل من نزل الكتاب الذي جاء به نعم قل من انزل كتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قرائص تبدونها وتفكون كثيرا هذا ايضا في كتم علماء لما نزلت به التوراة مما يدل على ان التراث ليست ايش ليست محفوظة وقال تعالى وان منهم لفريق ينون اسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولوني هو من عند الله وما هو من عند الله هذه الآية نتكلم عليها الأقضل ثم معنى وإن منهم لا فريق يلون أسنتهم بالكتاب لتعسبوه من الكتاب هنا يحسن الوقت ثم تبتت فتقول وما هو من الكتاب لأن قول وما هو من الكتاب رد لقوله لتعسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من الكتاب قف ايضا وما هو من عند الله ابتدي اما اما معنى الايه فاني منهم فريق يلوون آياته بالكتاب واللي نوعه لي معنوي وهو التحريف المعنوي ولي لفظي وهو التحريف اللفظ وجعل بعض العلماء من الليل اللفظي ان تتروا النصوص غير القرانيه بتلاوه النصوص القرانيه يعني مثل تقرا الحديث وكانما تقرا القران لانك اذا قرات القران بناق قاعده قرات الحديث بنغمه قراءه القران اوهم السامع انه انه قران فيذكر ضمن قوله يلمون ان سنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب قال ويقولون ادلاء وما هم من ادلاء ويقولون على الله كذب يعني انه انزل هذا والله لم ينزله وهم يعلمون انهم كاذبون وقال تعالى ما كان لبشر ايتي الله كتابه والحكمه والنجوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لا يمكن هذا وهذه ايضا ايه حد علمان النصارى النصارى الذين قالوا ان عيسى ابن الله او ان الله ثالث ثلاثه وزعموا ان المسيح اتاهم بذلك فقال الله تعالى ما كان لبشر واذا جاء في القران ما كان فهو نفي اما لانتفائه شرعا واما لانتفاء الكون واما لانتفائه شرعا وقوما